يا هجرة ضم جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بقرا يا هجرة ضم جمال حويت كريم سيدا كاملا بذرا فظل عمر مني يا محمد وغضاه ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء Ka'udun wa qad sarad اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله